ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا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 قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله على غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهب به وأقاف أي يأكله الذئب وأنتم عن غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إننا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وَأَجْمَعُوا أن يجعلوا في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بِأَمْرِهِمْ هذا وهم لا يشعرون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 فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدك إن كيدك عظيم يوسف وعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين الله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 فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرناهُ وَقَطَعنا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلَّ حَاشَ لِلَّهِ وَقُلنا حَاشَ اللَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِن هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ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 إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبّتتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرتهم كافرون واتبعت علة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل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 وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات وسبع سنبلات خضر واخر يابسات يا ايها الملأ افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امه أنا انبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات لعلي, لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا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 وقال الملك أتوني به فلما جاءه الرسول قال رجع إلى ربك فاسألهما بال النسوه التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن اذ راودتن يوسف عن نفسه قل حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصل الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم اني لم أخنه بالغيب وأن الله, وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي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 فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنرابد عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا فضاعتهم في رحالهم لعلهم, لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ عَنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكَل وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ هَلْ آمَنَكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِمْ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرُ حَافِظٍ وَهُوَ أَرْحَمُ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 إن أكثر الناس لا يعلمون.